وَأُنَاكِ هُمُ الْفَاسِقُونَ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُل لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 ولولا فضل الله عليكم رحمة وهو أن الله تواب الحكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شر لكم بل هو خير لكم لكل أمر إِنْمَنْهُمْ مَكْتَسَبٌ مِنَ الْإِثْمِ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 قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعبكم الله أن تعودون مثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُدِينُ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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسو وتسلمو على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن ولا يبدى نزيرتهن إلا لبعونتهن أو آباءهن، أو آبائهن أو بني إخوانهم، أو بني أخواتهم، أو نسائهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهم، أو التابعين غير للإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء.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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم ممان الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ان اردنا تحصنا لتبتوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم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 المصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما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 أي يقولون سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله ويستقى، ويخش فأولئك هم الفائزون.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 لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلونهم من بعد خوفهم أم لا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.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 انك حم فليس عليهم فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم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 وَشُورَى بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَأْلَمُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لَوَازَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ